وعادا وتهود, وعادا وتهود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل وكانوا مسترصرين وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن Sal io a que must